بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان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 كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله